موسى جورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبذونها وتخفون كثيرا وعلنتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قُلِ اللَّهُ سُمَّ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ فَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ نُصَدِّقُ لِّلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا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 الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم تخرج أنفسكم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 لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ أَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ